När jag har min i min minne som jag har sen det ser jag inte jag drar det i min minne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادي له ونشر أن لا إله إلي الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعضه فهذا هو اللقاء الثالث والأخير بعنوان بين الاستكانة والاستهانة تضيع الأمانة وهي محاضرة ضمن سلسلتنا بعنوان التربية أول طريق الإصلاح تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن استكانة بعد رمضان قلنا منا من عبد في رمضان ثم استكان ومنا من بدأ فاستهان هل تفضل الشيخ صعيد مولانا تفضل تعالي تفضل يا مولانا هل يا كرسي تعال يا مولانا إنا من عبد في رمضان ثم استكان متكئا على أنه قد حصل سكوك الغفران أخذ ذلك من حديث في الصحيحين من منظام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذا من قام رمضان وكذا من قام ليلة القدر فقالوا لنا ثلاث سكوك قلنا لم تفهموا كلمتين في الحديث الأول إيمانا واحتسابا هل صمت إيمانا واحتسابا هل قبل صيامك وبينا أن القبول مرده رده إلى الله عز وجل وأنه لا علم لأحد بالقبول إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ به من القبول كان بلاغا عن الله واستذلنا على ذلك بحديث أم العلاء في البخاري حديثا عن أبي السائب عثمان ابن مضعون ثم الكلمة الثانية هي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما تقدم هب أنك قبلت وما تقدم غفر فما بالك بما تأخر إن عشت على طاعة تموت على طاعة وإن عشت على معصية تموت على معصية وإن خلطت خيرا بشر فأنت على خطر لا تدري متى يأتيك ملك الموت وقلنا بما يختم لك وقلنا إن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال تبعثون على ما في ما رواه الترمزي واستنبط من هذا ابن كثير قاعدته قضل كريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وتحدثنا عن سوء الخاتمة وأعطينا أمثلة ترهب من لا قلب له وتحدثنا عن حسن الخاتمة نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة ثم تحدثنا بعد ذلك عن الاستقامة على المنهج ودلائلها وآثارها في حياتك ثم تحدثنا بعد ذلك عن الاستهانة التي بدأت منا استهانة بشرع الله عز وجل استهانة بالله ورسوله الاستهانة بالقرآن بدأت من المسلم أمر الاستهانة في رمضان رأيته واضحا هذا العام والأعوام الماضية قلت كنا نرى غير المسلم نصرانيا كان أو غير ذلك يعتبر ويحترم شعيرة الإسلام ويجل الشعيرة التي تؤمن بها فما كنا نرى نصرانيا يأكل في الشارع في رمضان كان يأكل في بيته أصحاب المحلات منهم هذا كلام رأيناه بعيننا أنا رأيت هذا من عشرين أو تلاتين سنة كان النصراني إن كان يتناول الغذاء في محله في رمضان يأكل في بيته وإن كان بيته بعيدا عن المحل إما أن يغلق الباب نصف وإما أن يختبئ خلف البترين كانوا يجلون هذا إجلالا لشعيرة نؤمن نحن بها ولا يؤمنونهم اليوم لا يحدث هذا لأن الاستهانة بدأت منه تجد سائق المقرباص وغيره يدخن وأشرب الشاي وهو في السيارة في وضح النهار في رمضان بل وإن نسيت ما نسيت في درس الفجر تأخرت علي السيارة تصل بي لأخ قلت سأرحل لك إلى أول شارع الزهراء اول شارع الزهراء في بنزيمة وقهو الناس بتشرب شيشة وسجاير وشاي قبل الآذان أزن الفجر تخيلت أن الدنيا ستتوقف فوجئت أن الأمر كما هو اللي بيشرب بيشرب حاجة الساعة شغال والشاي شغال فأنا بقول لهم يا جماعة الآذان أزن الأذان قزم يعني وقته الامتناعي بدأ فواحد هل عم الشيخ بسمها لله ربنا رب قلوب بسمها لله تسمع الرجل منهم في قمة الفشل يقول لك أنا ما بصليش آه أنا ما بصمش آه أنا ممكن أسب الدين ممكن أشتب بس بفضل الله هنا أبيض طب هيجي منهم للبياض وين تسود مغبش بسواد هذا الفكر العبثي الهزلي الشيطاني يسود الآن بين أبناء الأمة الإسلامية بدأت الاستهانة منا بالشعيرة فبدأ الآخر يستهين. استهن بالله وبرسوله وبقرآن بدأت الاستهانة في سنة 2007 فاشلة من الفاشلات تكتب مسرحية تحت بنت الإبداع الفني بعنوان الإله يقدم استقالته الإله يقدم استقالته مرت الاستهانة فبدأ الآخر يستهين بنا استهنا بدماء إخواننا فأصبح المسلم يقتل أخاه المسلم بلا سبب وهذا من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن كسرة الهرج قيل وما هو يا رسول الله قال القتل بل أخبر لا يذلر مكتور فيما قتل ولا القاتل فيما قتل الآن لا تسبع بخلاف ولا بخناء أو مشكلة إلا وفيها قتلا إذن لا تتعجب من الاستهانة بدماء الموحدين في غير بلاد المسلمين الذي يحدث في سوريا الآن من القتل من علويين نصيريين كفر كفر العلويون سل من الشيعة غلاة جدا يؤمنون بتأليه الحاكم كفر هذا قول أهل العلم فيهم وليس قولي أنا ولا قول أحادي الناس مثلي لا يتفقون معنا في رب ولا في نبي ولا في قرآن لا يتفقون معنا في أصول ولا في فروع إلا فيما ندر الشاهد أعجب من هذا سكوت الأمة الإسلامية بل وإن تعجب فعجب من المسلمين في برد أنا الإخوة أتوني بمشاهد ليس الله العافي حرق لأحياء يقذف الرجل في النار حيا تقطيع للأطراف والأجساد تشفي في القتل تلزز بقتل الموحدين بل أكثر ما آلمني أنهم يبدأون بقتل العلماء العلماء يبدأون بقتلهم وحرقهم أمام القاصي والداني ويعلن هذا منهم ولا يقيمون اعتبارا لأحد لماذا تخازلت الأمة لماذا قل الدين في القلوب وعدم التحرك إلا باللسان فيما ندر يعني مشكلتنا كلام وأعجب شيء مع تقصيرنا في حق إخواننا في سوريا تحدثنا إليكم مرارا وتكرارا أن هنا في هذا المتجد 150 أسر من سوريا يعني أنت تكاسلت وضعفت عن إرسال الدعم إلى إخوانك في سري أتى وفر إلينا أناس من سري مشكلتهم في المسكن والمطعم والملبس بل الأخير يقول ما على جسدي يكفير عاوز بس السكن إيجار جديد خمس مئة ستة جنيه وعاوز القليل من القوت الضروري قلت هنا مية وخمسين عسره قبل المحاضر عم أحمد يقول لي بالنص بقلنا فترة لا وجود لمليم في صندوق الإخوة من سري فهل من الممكن أن نتحرك الآن لدعم إخواننا في سري الذين أتوا إليه لنكفل لهم السكنة فقط هل من رجل يتبرع بكفالة أسرة بلا عائل يعني الأسرة التي تتكون من أم وأبنائها قتل الأب في الحروب هنا وفرت الأم بأبنائها إلى هنا قدرا هل من رجل مسلم يقول لإدارة المسجد أخي يكون من الميسورين يقول ايتني بأسرة أنا أتبرع بدفع الإيجار لها وما يكفيها من الطعام فإن لم تستطع أسرة بما تستطيع أنا أقمت مشروعا في عين شمس بعنوان كفالة أسرة يتيم قلت أهل الفضل وأهل اليسار المسجد الذي كنت أتحدث فيه مسجد الإمام علي فيه أربعمائة أسرة قلت المسجد يجمع القليل مع القليل إلى القليل فلا يكفي العتام إلا بالقليل كنت بيننا تجار أهل فضل رزقهم الله المال الوفي لماذا لا أرى رجلا من أخل الفضل والسعة يقول لإدارة المسجد دلوني على أسرة أكفل الأسرة اللي بتاخد خمسين جنيه ومئة جنيه لو أعطيت ثلاثمائة جنيه أو أربعمائة جنيه تكفيها الإيجار خمسين جنيه ولا مئة جنيه تلتميت ربع مئة جنيه يكفوهم في الشهر حتى لا يمدوا أيديهم إلى كل الناس فأنا أقول اليوم هل من الممكن أن يتحرك أهل اليساري في هذا المكان بدعم أسرة كل واحد يقول أنا علي أسرة هتفعلها الإيجارة أو هديها فلوس راتب يساوي الطعام والشراب فإن لم تستطعت بالقليل 100 جنيه 50 جنيه 10 جنيه كانت هذه استطاعتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم ألف درهم أتمنى أن نتحرك الآن لدعم أداني لنا من إخوان سوريا بعيدة ومن من لم يستطع إيصال المال وإن كنت على تواصل قريب مع الشيخ عدنان العرعور إن شاء الله سيكون لنا حلقة في قناة الحافظ مع الإخوة الذين يعملون تحت يدي أتونا بصور مفجعة. أما يحدث هناك من قتل الشباب والأطفال والرجال، بل والفجر أو الفجور بالنساء يفجرون بنسائنا ويغتصبون نسائنا ليحملون نبتة. نسأل الله أن يعافي الكل منها. إنه والي ذلك القادر عليه. فان شاء الله تتحرك عم محرّم. عاوزين حد يرجع مع المال من الإخوة إن شاء الله نتحرك الآن بما يسره الله لنا لدعم السكن لإخواننا في سوريا ممن وجدوا بجوارنا مية وخمسين أسرة عاوزة بس الإيجار لو غالبا ببأجار جديد يدي الوليد وليد لو غالبا ببأجار جديد ببأجر جديد من خلصمية ستمية لسبعمية جنيه عارفين المكان هنا غال جدا فلا تبخلوا بمال الله على إخوانكم إن شاء الله عم أحمد يتحرك بنيسر الله له الصدقة الآن فليتحرك ونحن مستمرون في درسنا حد مع عم أحمد كده من الشباب يقوم في صندوق أو شنطة تانية عم أحمد. طيب تحرك حضرتك والإخوة إن شاء الله يستجيبون بفضل الله عز وجل الأمر الثاني في الاستهانة الاستهانة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث الاستهانة بكتاب الله شاهدتم في رمضان رجل خرج أمسك بالمصحف فمزقه ثم وضعه في سلة المهملات ثم وضعه تحت قدمه ثم قال ماذا ستفعلون لي يا مسلمين وماذا سيحدث لي تتبعنا فإذا الرجل مصري يعيش في أمريكا نشر هذا نشر هذا ياش دل إيه سوري ما في يوم شيخنا فضيل شيخ سعيد يعني ساهم بمبلغ كبير إن شاء الله نسأل الله نجعله في موازين حسناته وحسنات من خلفه من أبنائه وإخواني وتنمزة فجزاهم الله خيرا إن شاء الله بزمن فيعني نرجو أن تتحركوا نسأل الله لنا ولكم القبول فهذا الذي هم فيه الآن كان من الممكن أن نكون نحن فيه، يعني كان ممكن الجيش الرئيس المخلوق يأمره بالضرب، والجيش كان من الممكن أن يتحرك وتتحرك القيادة ويبدؤون الضرب وندخل خد خلي في إيده بس عشرة، أحطه في المتابعة بعد كان من الممكن أن يحدث هذا ونكون. مثل هؤلاء وفي مثل حالهم ولكن الله سلمنا فلنتحرك من أجل إخواننا جزاكم الله خيرا وجعل ذلك شوفوا وليد بيتبّر بمجنّاه يا جماعة جزاك الله خير إخواني خذ ياب وليد جزاك الله خير جميل الاستهانة بكتاب الله حدثت ثم الاستهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم على كل فترة تجد رسول الله يسب مما الذين لهم آخر أمر منذ أيام قلائق بعض النصارى في هولندا أخرجوا فيلما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأسف هم جاليات غير هولنديين يعني الذين أنفقوا على الفيلم وأخرجوه وعرضوه ليسبو به رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من الجاليات التي لم تستصحب إلى الآن الجنسية الهولندية ليسوا من جزر بل قيل إنه ينسبنا إلى بلد بعينا لا نحب نحبه نذكر هذا الآن حتى لا نحدث فتنة. فنقول بدأت الاستهانة من. كيف بدأت الاستهانة لما نجد بعض مسلمي البطاء تحت مسمى الفن والإبداع يسيئون إلى القرآن وإلى السنة وإلى الدين وإلى الدعوة وإلى أهلهم إعلامنا الفاشل في أفلامه ومسلسلاته لا تأتي صورة الشيخ أو معلم اللغة العربية إلا في صورة هزلية تنفيرا للناس من هذا الشيخ وتنفيرا للناس مما يحمله من وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل بالأمس القريب وردت إليه دراسة عن صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائي في سنة 2008 يعني في عهد المخلوع ليس في عهد القيادة الإسلامية تقول إن ثمانين في المئة من الخيانة الزوجية مردها إلى الأعمال الدرامية وتقول إن خمسة وستين في المية لمن شملتهم الدراسة من أهل الخيانة نسأل الله المعافاة قالوا إن السبب الرئيسي أن الدراما تصور أن صلة المرأة بأصدقاء زوجها من الرجال أمر سهل وميسور ولا شيء فيه. دي دراسة صادرة عن مركز البحوث الجنائية في عهد الله مبارك يعني مش مشيحنا اللي عملناه هذا أثر الإعلام والفن والفناني نرد به على الممثلة إلهام شاهين التي تقول لي سلاسون عاما أقدم لمصر فأقول قدمت عريا وإباحية وأخلاقا فاسدة لأبنائنا وبناتنا فمن تأثر بك تأثر بك في الفشل ولم يتأثر بك في خير لأنكم لا تملكون خيرا ولا تدعون إلى خير وكل بضاعتكم الشر أخذتم ذلك على اليهود في بروتكولات حكماء صهيون الذين صنعوا ذلك من أجل إفساد الخلق الإسلامي حتى تضعف الأمة الإسلامية أمام الهجب اليهودية لأنهم يعلمون أن قوتنا في دينه سب رسول الله, الله عليه وسلم مر علينا دون تلبث ولم يتحرك له أحد قتل إخواننا المسلمين لم يتحرك له أحد ومن تحرك فباللسان يعني قضيتنا أننا أمة الكلام تحدث المشكلة فتحل بالكلام يعتد علينا فرد فعلنا يكون كلاما وليس كذلك الصحابة الصحب الأوائب ما كانوا كذلك الإمام ابن تيمية أثبت في الصارم المسلول على شاتم الرسول النساب بالرسول يقتل ونقل إجباعا على ذلك وقال على ذلك جماهير العلماء ونقل ذلك عن السلف يقصد بهم الصحابة والجيل الأول من التابعين قال هذا إجماع السلف ثم قال ما تلى ذلك من جماهير العلماء جماهير العلماء على ذلك باستثناء ما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله عز وجل استدل بكثرة كاسرة من الآيات بعضها كان استدلاله فيها واضحا وبعضها كان الاستدلال يحتاج لطلبة علم يفقه عنه مراد واستدل بأحاديث كثيرة استدل أنا بحديثين اليوم آخذا الجانب العملي الآية التي استنبط منها الإمام قد يتكلم فيها بعض الحداثيين أو العلمانيين أما الفعل فإنه أكثر تأثيرا وأكثر وضوحا روى أبو داود والنسائي وكذا أحمده أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أخبر بامرأة قتيلة لأ في صلاة الفجر امرأة مقتول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشد الله رجلا فعل هذا لي عليه طاعة أن يقوم أنشد الله رجلا يعني بناشد رجل بالله إذا كان بيحبينه ليه على طاعة يقوم يقول أنا فعلت كذا فقام رجل أعمى يتكثف الناس في كعبه وهو منشى قال أنا يا رسول الله صاحبها لما قتلتها قال يا رسول الله هي جاريتي جارية أم أم ولدي لي منها ولداني كاللؤلؤتين انتبه للكلام عشان تعرف الفارق بيننا وبين الصحابة لي منها ولدان كاللؤلؤتين يعني ربنا رزق لي منها ولداني حلوين قوي. وكانت بيبارة تعاملني كويس وكانت تسبك رسول الله فأنهى فسبتك فنهيتها فلم تنتهي فوضعت المغول فيها حتى قتلته قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موطن الشاهد والحديث كله شوات اشهدوا أن دمها هدر اشهدوا أن دمها هدر أبطل النبي دمها لا يحل لأحد أن يطالب بدمها يعني إيه؟ استنبط ابن تيمية أن السبب في قتلها سبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن النبي في بعض الغزوات وجد امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء ولم يقل إن دمها هدر فإن دمها هدر يعني هي كانت معصومة الدم وأهدر دمها بسبب السبب الواضح في الحديث سبها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة دمه هدر جميل طيب يقولون إن النبي هو الذي أمر وأخبر نقول إن الرجل فعل ابتداء ثم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم الدم انتهاء ما رحش سأل النبي والنبي قال له دمها هدر وبعد كده إيه طبق إذا بالرجل طبق أولا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإهدار دمها سدي حديث السدي عند أبي داود من حديث الشعبي عن سيدنا علي أن رجلا أعبى كان يأوي إلى امرأة من اليهود فتطعمه فسبت رسول الله فقتلها فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه قال ابن تيمية والشعبي مات علي وهو في العشرين وكان الشعبي في الكوفة فاحتمال اللقية واضح وإن كان مرسلا فمراسيل الشعبي من أقوى المراسيل والشعبي تفرد في الرواية عن علي فهو من أقوى الأحاديث والأدلة الثالث في الصحيحين قصة مقتل كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف معاهد أم يهودي له حصن بين اليهود من آل السراء والمال وادع المشركين بعد بدر وناصرهم وناصب المسلمين العداء كان شاعرا سب النبي صلى الله عليه وسلم في شعره وشبب بنساء المسلمين والتشبيب ذكر الرجل المرأة في شعره يدعي الوصال والحب معه يذكر فلان امرت فلان فلان بنت فلان ده صحبتي وقبلتني كل هذا بالكذب والشعراء يتبعهم الغاول طبعا لا تنسى الاستثناء في الآية الشاهد فلما أكثر السب والتشبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من لرسول الله بس بكعب من يحمي رسول الله من كعب فقام محمد بن مسلمة وقال أنا لك به يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم ورؤية محمد بن مسلمة كعيبا بعد ذلك لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بك قال وعدتك وعدا وأخاف أن لا أفي إن أردت رأسه يا رسول الله فأذن لي أن أقول فيك قولا يعني أقول كلمتين كذا فيك وحشين لأصل بهما إلى رأسك عشان عشانه أصل قال قل ما بدلك رحل كعب بن الأشرف رحل محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف يا كعب جئت أستقرضك ما هذا الرجل اتبعناه وأجهدنا في الصدقة حتى عنانا وجئنا نستقرضك تمرا وشعيرا قلع وتمللنا يعني ابتدت تزهؤوا قالوا الله إن اتبعنا الرجل فلا نريد أن ندعه حتى ننظر ما الله فاعل في أمره قال لك ما تشاء لكم ما تشاء خذوا اللي أنت عاوزين أنا عندي فلوس كتير وخزين كتير على أن ترهنوني تحطوا حجران ان أنتوا هتجيبوا السلف اللي استلفتوتي ما نرهلك قال ترهنوني نساءكم شوف الكلب استفز يعني رايح تقول له سليتني حاجة يقول لك سيب لي مراتك ايه رات يعني كلام يستفز الحليمة لكنهم تحلموا فقالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب يفتتن بك بالتحمل عشان البزي الذي وعد رسول الله به صلى الله عليه وسلم قال ترهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناء يعيرون ويقال لهم رهنكم أباكم بوسق من تمر ووسق من شعين قال فما ترهنوني إذن قالوا نرهنك اللأمة أي السلاح واختاروا ذلك حتى إذا لقي السلاح معهم لم يستبعد ويستغرب ويخاف ما إلأش قالوا إن معنا من قومنا على مثل حالنا يعني عندنا ناس برضو ظروفها تعبانة عاوز تستلف نجيبهم ولا انت ظروفك تعبانة فقال ائتوا بمن شئتوا فرحلوا عشرة في مفرزة من الأنصار يقودها محمد بن مسلمة وأبو نائل سلموا على رسول صلى سلم في ظلمة الليل وودعهم النبي مش معهم إلى أطراف المدينة، ودعا لهم، وظل يصلي ويدعو لهم، فرحلوا إليه عشرة، فنادوه يا كعب يا كعب، وكان حديث عهد بعرس بامرأة عربي ليست يهودي. فقالت امرأته لما سمعت الصوت لا تخرج يا كعب إنك رجل محارب ووالله إني لأسمع صوتا يقطر دما شايفين المرأة العربية الفقمة البصيرة من خلال الصوت لما سمع صوت بخل دم إني أسمع صوتا يقطر دما قال ما لك يا امرأة إن الحر لو دعي لطعنة بليل لأجاب ما هو إلا محمد بن مسلمة ورضيعه أبو نائل استوقفني أن المرأة لم تقع وإنما سمعت هل استخرجت من نبرة الصوت الرغبة في الغدر؟ ما لهذه البصيرة والفطه؟ كذا كان النساء أما نساء اليوم فلا تعمل عقلها اليوم إلا فيما يفسد بيتها إلا من رحم ربه الرجل تجوز واحدة جديدة هنا بقى الفطنة تيجي على أشده وشغل الحريم على أصوله يريد أن تكون الفطنة فيما ينفع الأسرة وينهض بالأمة تكون الفطنة في حسن تبعولها لزوجه وحسن تربيتها لأبنائها حتى تنفض الأمة بها وأبنائها وأسرتها. لستوقفني أيضا أن عنفوانية الرجل في رجولته وتكبره كان سببا في خروجه لحذفه. نزل كعب ابن الأشرف وكان محمد بن مسلمة قد قال لهم إن رأيتمون استمكنتم العدو الله فاقتلوه مازل سعد رأى معهم اللأمة فلم يستبعد ولم يستغرب لأنهم اتفقوا على أن السلاح سيكون رهنا عنده إلى أن يرد، فأعطاهم لا يريدون ثم قالوا له أليس لك أن تسمر الليلة نصر الليلة دي في الطريق بعدما قال نعم قال لهم محمد بن مسلم ما هذه الرائحة الجميل ما شمرح حلو أول قال وكيف لا وتحتي أجمل نساء العرب وفي رواية وفي رواية وتحتي أعطر نساء العرب يعني ايه تحتي زشت يعني تكلم عن زشت يعني انا متزوج امرأة من اجمل او اجمل نساء العرب او اعطر نساء العرب فكان قديما يعبر عن المرأة بالتحتية وفي كتب الرجال وفي كتب تصنيف يقال وكانت فلانة تحت فلان وفي القرآن كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتهم إذا كان يعبر عن المرأة بالإيه؟ بالتحتي إذا يعبر عن المرأة عن الرجل بالإيه؟ بالفوقية هذا كان زمان يعني ما تاخدش الفالك من يتلب حالة دلوقتي مش عارفين من اللي فوق ومن اللي تحت رب نصلح الجميع يعني. زمان يعني والله الشيخ ده مخلاسي نتكلم عن زمان يعني نسأل الله العافية وكيف لا وتحتي أجمل نساء العرب فقال له أتأذن لي أن أشم فشم مشوا قليلا ثم قال الله ما هذه الرائحة الجميلة أتأذن لي أن أشم فشم شم يا يخو ثالث مرة قال أتأذن لي أن أشم قال نعم فأمسك برأسه وقال دونكم عدو الله فأخرجوا أسلحتهم الكل يضرب في ظلبة الليل فلم تغني عن عدو الله شيئا لما امرأته قالت إني أسمع صوتا يقطر دما خرج متدرعا بكل جسد يعني لابس تروع حديد جسمه كل مش المص الفؤاني بس لا المص الفؤاني والمص التحتين قال محمد بن مسلمة فتذكرت خنجرا فأخرجته فوضعته في سنته تحت سرته كذا اللي هي الفارق بين الحديد اللي هو لابسه النص الفؤاني والنص تحت يعني الحتة اللي في النص فوضعته في سنته فحملت عليه حتى أخرجته من عانته يعني جبطني من فوق من عند الصدر لغاية فين لغاية تحت لغاية العاني فصاح عدو الله صيحة أيقظت آل الحصول كله آدم وكله يتحرك فحززت رأسا وقفلنا راجعين مسرعين كنا عشرة في الطريق افتقدنا الحارس واحد من العشرة اسم الحارس من الصحابة رضوان الله عليهم لو نفسهم تسعة مين اللي ناقص الحارس؟ فوقفنا ننتظره وقلنا ننتظره أن نرحل ونحن نتداول الأم إذا بالحارس قد أصيب ونحن نخرج أسلحتنا الدنيا ظلمة كلوا عشرة كل واحد عاوز يضرب ففي أصيب بجراحة أثناء ظلمة الليل. فأتانا يتوكأ على سيفه فاحتملناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه ينتظرنا فأخبرناه بقتل كعب أو أعطيناه رأسه وقلنا هذه رأس عدو الله ففرح وسر وانخنس كثير من اليهود يعني بالبلد الناس اتلمت لما شافوا العين الحمرة اتلموا لكم بإلا آذب ويسلب النبي ويهاجم الأمة الإسلامية في ثوابتها اتلم ولذا نقول نريد عقوبة إسلامية رادعة لمن يتطاول على ثوابتنا وتفل النبي صلى الله عليه وسلم على جرح الحارث فبرئ هذه النصوص ما أعجبني فيها أنها نصوص عملية لا قولي يستنبط منها أن ساب الرسول يقتل كما استدل لذلك ابن تيمية في الصارم المسلول بعشرات الآيات والأحد حدثتك في اللقاء الماضي عن استهانة عن طريقي الاقتراض الربوي من صندوق النقد الدولي وتحدثنا عن دعوتنا التي دعونا لها ونصارنا فيها كثير من إخواننا وأشياخنا الفضلاء وقلنا سنذكر رقم الحساب في الأيام الماضية التقيت في صلاة الفجر الدكتور مرسي وتركت له خطابا والتقيت وزير الأوقاف حفظ الله الجميع ونفع الله بهم وأخبرته الخبر وتكلم إلى ديوان الجمهورية رئيس الجمهورية فقال سنفعل دعوة الشيخ محمد حسين التقيت بالشيخ محمد يوم الأربعاء ويوم الخميس في عرس ابن الشيخ محمد يعقوب على بنت الشيخ طه يعقوب فأخبرته بما قلت وما فعلت فقال إن شاء الله هناك لقاء مع الرئيس في خلال السبوع القادم وسنفعل هذا لكن لنا شروط لأننا رأينا المال الوفير يأتينا العزة والكرامة في قلوب المصريين الخوف من التعرض لحرب رب العالمين بعد طول إنعام الله عليه قال الشيخ محمد إن أحد الأسرياء في مصر تصل بي وقال 2 مليار جنيه كنت وضعتهم وقفا لله تعالى هم تحت أمرك في مشروعك وأمرأة اتصلت عرضت مئة فدان من أجل مصر بلا جوع وبلا أزلان اتفقنا على أن قريبا إن شاء الله سيفعل الرقم السابق بتاع الشيخ محمد حسن الذي لم يجمع فيه مال حتى لا يخرج سفهاء الرجال يقولون أين المال الذي جمع أين المال الذي جمع لم يجمع فيه مال إنما هذا كان عبر الاتصالات الهاتفين وسيفعل هذا لا من أجل ترك المعونة الأمريكية وإنما من أجل طاعة الله عز وجل لتعلم الدنيا أن شعب مصر يتحمل الجوع بل ويأكل التراب ولا يعرض نفسه لغضب ربي الأرباب شيخ محمد قال نشترط تكون هناك لجنة لإدارة هذا الصندوق غير حكومية بالقيادات نسق في دينها وأمانتها تكون مسؤولة عن توجيه هذا المال في ثلاث ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول إيه تعليم بناء مدارس. الاتجاه الثاني الصحة بناء مستشفيات. الاتجاه الثالث الإسكان بناء سكن لشبابنا حتى يتزوجوا فنرفع شيئا عن كاهل الدولة فيما يجب عليها في باب التعليم وفي باب العلاج وفي باب السكن وإن شاء الله هذا الأمر إن شاء الله نأمل أن يتم مع قريب ويوم يتم نأمل فيكم ألا تتكاسلوا عن دعم هذا المشروع لنرى العزة والكرامة في طاعة الله بعيدا عن سخط الله عز وجل هذا ما أحببت أن أذكره أما قضية الممثلات والفنانين فإنا قلنا سنغلق هذا الباب ليس خوفا وإنما لأنهم ليسوا أهلا بأن يشغلوا من وقتنا لا في مساجدنا ولا في قنواتنا هذا الحد إنما نرد ما يساء إلينا فيه وتعلمون جميعا أنهم لا يستطيعون أن يرفعوا قضية لأننا ما أسأنا لأحد وإنما وصفنا واقعا لما قلنا لإحدى لما قالت قدمت لمصر بقى لثلاثين سنة أقدم لمصر كل ما قدمت إلا عريا وإباحية وفسادا أخلاقيا طبعا كل أعمالها تشهد بهذا ولن تستطيع أن ترفع قضية ونتمنى أن ترفع ليتدخل القضاء بقوله حق وليعلم الناس جميعا أن مصر أغلبها بنسبة كبيرة جدا تكتسح الآخر لا يريدون عريا ولا إباحية وإنما هم على الفطرة بقدرة الله عز وجل ندع المجال ورسنا بالذكر غرسا فما أحلى ثمار الغارسين وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح